لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك لهوا أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة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 فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا تنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر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 الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحتار ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام آساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر